هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ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 وَالَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ وَيَقْتُلُونَ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 كَفَ إذَا جَمَعنَاهُم لَوومِ لا رَيبَ فِيهِ وَفَ كلُّ نَفْسَّا كَسَبَت وَفِيَت كلُّ نَفْسَّا كَسَبَت وَهُم لا يُظلمُون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء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 يَوْومَ تَدِدُ كلُلّ نَفْسا عَمِلَتْ مِن خَيرٍ مُحظرَو وَمَا مِلَت مِن سُ تَوَدُّ لَ أن بَنَهاَا وَمَا عَمِلَت مِن سُ إِ تَوَدُّ لَ أن بَينَهاَا وَبَْنَهُ أَمَدًَا بَعيدَا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 فَلََّا وَضَعتهَا قالَالَت رَبِّ إني وَضَعْتُهَا أُنثَ وَلَّهُ أَلَ بِمَا وَضعَت وَلَْسَذَّكَرُكَأُنثَ وَلَْسَ الذَّكَرُكَأُنثَ وَإِن سََّتُهَا مَرِييَمَ وَإِني وَوعذُهَا بِكَ وَذُّتَهاَا مِنَ الشَّيطانِ الرجِيم.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 أَن اللهََّا يُبَشِّركَ بِيحِيَامُ صَدِّقًَا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَييدَ وَحَصُورَ وَسَيدَ وَحَصُورَ وَنَبِيًا من الصالحين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 إذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين وَيُكَلِّمُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصّالِحِينَ قَالَتْ رَبّ إِنِّي كُنْتُ لَاكِن لَّمْ يَمَسَّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إذا قضى أمرا فإنما يَقُولُ له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين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 قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله آمنا بالله واشهد باننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين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 وَمطَهِركَ مِنَ الذيينَ كَثَرُوا وَجعلِل الذيذينَ التَّبَعكَثَووقَ الذيينَ كَثَُوا إ يَْومِ القِيامَ ثمَُّ إلَ يَمَجعُكُم فَأَحكُم بَينَكُمْ فيِي مَا كُ تُم فِيهِ تَخلِفُون. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لهم من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 خَلَقَهُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ كُنْ فَيَكُونُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَادَّكَ فِيهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى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 هَا أَنتُمْ هَا أُولَاءِ فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ, تحاجون فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 عليهم لعنه الله اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 وَمَا تُمْ فِقُمٍِ شَيئٍ فَإِن اللهَّهَ بِهِ عَم كلُلُّ الطَّعامِكَ نَحَِّ الِّبَنِي إِسْر لَ إِللاا مَا حَرََّ مَ إسْرلُ عَ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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَفْعَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ صَدُّوكُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ يَبْتَغُونَهَا عِوَجًا مَن آمَنَ تَبِغُ نَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ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 واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحت بنعمته اخوانا وكنتم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 فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَّضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ الله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 قُتُم خَيرَءُممَّةٍ أُخْرِرجَة لَّاسِ تَأمرُرُونَ بالِالمَعرُوفِ وَتَنهَوونَ عَنِ الْ المُكَر تَأمّرونَ بِالمَعرُوفِ وتنهون عَنِ الْ المُكَرِ وَتُؤِّنُونَ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 غُنبت عليهم الذله اينما ثقفوا الا بحبل من الله الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ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 تُحِبُونَهُمْ وَلا يُحِبُّونكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 إن تصبروا وتتقوا يأتكم من فawrهم هذا يمددكم ربكم يمددكم ربكم بخمسه آلاف من الملائكه مسوّمين وما جعله الله إلا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْرِبَى أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 وَكَأَم مِن النَّبِّم قتَ لَ مَعَهورِّونَكَثِيرٌُ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُم فِي سَبِيلِل فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُم فِي سَبِيل لللَّهِ وَمَا ضَعُفُ وَمَسْتَكَانوا وَلَّهُ يُحبُّ الصابرين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 وَلَقَدْ صدقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَهَوْصُلُونَ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ ما تحبون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 وَل قَدَعَ فَ اللَّهُ عَنْهُم إِ اللَّهَ غَفُورٌ حَليِيم يَا أَُهََّينَ آمَنُوا لَا تَكُُ كََّذينَ كَفَرُوا وَقالوا لِإِخْوَانِهِم.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 والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن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 وَطِيلَ لَهُمْ تَعَالَىٰ أَوْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ دَفَعُوا ۚ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ ۖ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم ما ليس في قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَدَرَّأُوا عَن أَنفُسِكُمْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان حتى ياتينا بقربان تاكلهن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 فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 وَييتَفَكَّرونَ فيِي خَلْقِ السمواتِ وَالْأَرض ربن مَا خلَقت هذا بَاطِلَ ربنَ ماَا خلَُتَ هذا بَاطِلَ سُ ببحانكَ فَقِنَا عَذاابًا الن ربنَ إكَ منَن تُدخِلَّا رَفَقَد أَخزَيتَ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 وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رُسُلِكَ ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منه كُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ